سبع استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معاني الكلمات الملونة مستعيناً بالصور لم يجتهد علي في دروسه أبدا، لذلك لم ينجح كان أحمد يجتهد في دروسه أحياناً لذلك لم يتعلم جيدا. كان جاسم يجتهد في دروسه غالبا. لذلك تخرج في المدرسة المتوسطة كان حسن يجتهد في دروسه كل يوم لذلك تخرج في المدرسة المتوسطة بامتياز